الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى والرسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى سيرته صلى الله عليه وسلم عطرة وشمائله زكية والمسلم يأخذها ليحب صاحبها وليزداد له حبه ولتتعمق هذه المعاني في نفسه وليأخذ بقدر ما يستطيع من هذه الشمائل وكلما اقتربت من الشمائل المحمدية كلما اقتربت من الكمال ما في ذلك شك إن رجلا في عنفوان شبابه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 ونحن اليوم سنقف مع شجاعته صلى الله عليه وسلم أولا الشجاعة شجاعة قلبية وشجاعة عقلية إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين شجاعة القلب وثبات الجنان عند الملمات والمصائب وبين شجاعة الرأي والقول السديد والفهم الصائب جمع صلى الله عليه وسلم بين كل أنواع الشجاعة من أين نبدأ هذه الشجاعة؟ من أين نبدأها؟ نبدأ هذه الشجاعة من أنه صدع بدعوته أمام الناس جميعا صعد جبل أبي قبيس ونادى في الناس وجمعهم يا بني عدي يا بني كعب يا بني مرة يا بني جمح يا بني سهم جمعهم جميعا ودعاهم إلى التوحيد شجاعة شجاعة عجيبة صدع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين شجاعة واجهة امة كاملة وتيارا عظيما والملأ ابو جهل في يوم من الايام اراد ان يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء اليه ثم رجع مذعورا قال لقد رايت بيني وبينه نارا او حفرة من نار قصة اوردها ابن كثير في البدايه والنهايه تسمى بقصه الاراشي رجل دمكه ابو جهل استلم منه ابي دروشه الناس طبعا ابو جهل بده يتكلم معه ما في شن قالوا للاراشي اذهب الى ذاك الرجل ياخذ لك حقك من ابي جهل طبعا ضحك والسخريه عارفين إنه ابو جهل ما بده يسلم وانه دي مشكله جاهزه ودعدوه فجاء الاراشي الرسول قال له يا هذا اني ظلمت من ابي الحكم يمكننا بأبي الحكم ولكن كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل سبحان الله الرسول قال هيا معي ذهب وطرق باب أبي جهل فخرج أبو جهل قال لو اعت الرجل حقه جهل أبو جهل يرتجف وذهب وجاء بحق الرجل وذهب الناس بحيرهم بعيد مستغربين قالوا ده أبو جهل ولا تغير جسألوا قال والله لقد ارتعدت فرائصي لقد رأيته مهيبة قوة ومهابة عجيبة لقد رأيته مهيبة لقد رايت جملا قال عظيما يريد أن يتخطفني يا سلام شجاعة عجيبة من هذه الشجاعة شجاعته في الغر ثبات عجيب لكن الشجاعة ما عندها مصدر مصدر الشجاعة شنو مصدر الشجاعة الثقة في الله اي زول عنده ثقة في الله بخاف أبي من شنو كويس؟ يقول لك الخالد غير الله اللي جي يقلعنا ولا يكتلنا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا واعلم أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء ثبات عجيب أو فكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا يقول ما ظنوك باثنين الله ثالثه شجاعة ولا ما شجاعة شجاعة شجاعة لكن متناهية بعدين شوف أنا أديكم قاعدة أهم حاجة في السيرة التوازن يعني صلى الله يقول عن نفسي أنا الضحوك القتال في الغالب الضحوك البطحة المدسم اللين الرحيم عنده حياء ما بكاتل والبكاتل ما بيعرف الضحك يكون صارم وصالح جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الضحك في مواضعه وبين القتال والشدة في مواطنها إذا كان عالدنا أبي طالب الفارس المغوار والبطل الكرار يقول كنا إذا اشتد الوطيس وحمي احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أحد منا أقرب إلى العدو منه يوم حنين شوف الشجاعة دي خرست الألسنة وتبكمت الأفواه ونطقت السيوف فوق منابر الرقاب إذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فر الناس وما بقي معه إلا قليل يعلن بصوته ولم يختبئ والعدو يريده ويقصده في شجاعة أكثر من كذا شجاعة يقول لك شجاعك أنت تعرف إن الشجاعة عند الناس شنو الشجاعة عند الناس فتوة دي ما شجاعة الشجاعة إنك انت تنصر الحق بقلب ثابت وبيقين راسخ صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فزع أهل المدينة ليلة خافوا خوف شديد فخرجوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى مصدر الصوت ورجع على فرس عري لأبي طلحة ركب فرس ما فوق ركب عاري يعني عاري ويقول لهم ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا مشوا وصلوا جاء الناس هذول مارجد حتى قال انس وجدناه بحره يعني سريع الفرس البحر اللي هو السريع يا سلام شجاعة في الراي حل المشاكل وفق ارائه مسدده مسدده بالوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى شجاعة شجاعه لا نستطيع ان نصفها علينا أن نجعل الشجاعة في موضعها ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب علينا أن نجعل الشجاعة ذا قيمه ان نجعل الشجاعة خلقا نبيلا لا تهورا مذمومه صلوا وسلموا وباركوا معي على نبينا صلى الله عليه وسلم وضحوك القتال صلى الله وسلم وأنعم وبارك عليه